قال الزمخشري في الكشاف في تفسير هذه الآية الكريمة فقسم البشر قسمين ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم فيقال فلان بن فلان وفلانة بنت فلان وذوات صهر أي إناثا يصاهر بهن كقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وكان ربك قديرا حيث خلق من النطفة الواحدة بشرا نوعين ذكرا وأنثى انتهى منه وهذا التفسير الذي فسر به الآية يدل له ما استدل عليه به وهو قوله تعالى ألم يكن اطفة من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية القيامة المذكورة وفي هذه الآية الكريمة أقوال أخرى غير ما ذكره الزمخشري منها ما ذكر ابن كثير قال فجعله نسبا وصهرا فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصحر صهرا وانظر بقية الأقوال في الآية في تفسير القرطبي والدر المنثور للسيوطي قال أجزل الله مثوبته مسألة استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن بنت الرجل من الزنا لا يحرم عليه نكاحها قال ابن العربي المالكي في هذه الآية والنسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك لم يدخل تحت قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الزنا لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه وقال القرطبي اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنا أو أخته أو بنت ابنه من زنا فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك ابن الماجشون وهو قول الشافعي وقد مضى هذا في النساء مجودا انتهى منه قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف وارجح القولين دليلا فيما يظهر أن الزنا لا يحرم به حلال فبنته من الزنا ليست بنتا له شرعا وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فالإجماع على أنها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه وليست بنتا شرعا ثم قال رحمه الله ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال وذلك لأمرين الأول أن كونها مخلوقة من مائه يجعلها شبيهة شبها صوريا بابنته شرعا وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها الأمر الثاني أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه جل وعلا فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما هو ناشئ عن نفس الذنب وما ذكر عن الشافعي من أنه يقول إن البنت من الزنا لا تحرم هو مراد الزمخشري بقوله وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم ثم قال تداركه الله برحمته وجمعنا به ووالدينا في دار كرامته اعلم أن ما ذكره صاحب الدر المنثور عن قتاده مما يقتضي أنه استنبط من قوله تعالى في هذه الآية فجعله نسبا وصهرا أن الصهر كالنسب في التحريم وأن كل واحد منهما تحرم به سبع نساء لم يظهر لي وجهه ومما يزيده عدم ظهور ضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصول كما تقدم إضاحه مرارا والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم مرات ومرات وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته